அசன்கவரிக்கூலி இல்ல இல்ல لا وقالوا اتخذ الله ما نو لا دن قبحنا بن اي بعدم بَنِيَ بَعْدُ مُكْرُمُونَ لا يَسْ يَا رَبَّ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَلَا يَسْمَعُ إِلَّا مَنْ وَضَبَق